وَقَالَ الْمَلِكُ تُوَنِي بِهِ أَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِي فَقَالَ الْمَلِكُ تُوَنِي مِن أَنْ تَخْلِصَ لِنَفْسِكَ فَلَمَّا مَكِينٌ أَمِين قُلْنَا مَا كُنَّا نُقَالِ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا هكي